بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مندت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه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 بلى إن ربه كان بِهِ بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وَسَقَ والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قري عليهم القرآن لا يسجدون